انتهمنا خلق السماوات والارض ليقولوا الله او اي اثر ايتم من دون الله ان اراد الله, الله بضر ان هل هن قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكل